ان في <تصفيق> مجالاتنا غابت لدن الله الله علي و ع س د ا اله وعزا الله الله علي و ع س د ا اله وعزا الله